الباب الثامن والعشرون ومئتان باب استحباب صوم ستة أيام من شوال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم